أَوَللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكرو الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفّر بالله ونجعل له ونجعل له أندادا وأسر الندمت لما رعب العذاب وَجَعَلْنَا الْأَوْلَى لَفِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 Kul, inna Rabbi yebsutur ve yüdür, ve lakin ve دُخُلُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرْفَاتِ آمِنُونَ والذين يسعون في آياتنا عِوَجًا أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ لمن يشاء من عباده ويقدر له يَبْسُطُ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ